إلا أن يشاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدي لربي وقل عسى يهدي لربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ما لَهُم من, دونه من ولي ولا يشر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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بِالْغَدَاةِ والعشي يريدون وجهه ولا عينك عنهم ولا تعد عينك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفل قلبه عن ذكرنا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن فَمَن شاءَ وَمَن شاءَ فَمَن شاءَ فَلْيُؤمن وَمَن شاءَ فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا للظالمين نَارًا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما بما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 أئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ أُلَائِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلِّو نَفْيَهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَالْبَسُونَ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا فتح الله عليك نعرف ان انت عندك اعلى من كده بس انت قال اين